وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيض وزفير وإذا ألقوا منها مكان ضيق مقرنين دعوهن لك ثبورا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 Asyhabul Jannah, yamaini khairu, mstqrro, waahsana maqila, wajumat shaqq al sana' bil ghamam, wa nuzul al malaikatu tanzila,